إ بِطُ مِ الصرَ فَإِن لَكُم سَألْلتُم وَظُرِبَت عَلَيْهِ مُذذَِّةُ وَالمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَضَ بِم مِنَ اللَّ ذَلِكَ بِأَهُم كانَوا يَكفُرونَ بِآ الله وَيقُتُلونًا النَّب إَ بِغَير الحق ذَكَ بِماَا عَصَ وَكَوا يعتدون